قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا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 وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ونوطا وكلا فضلنا على العالمين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 فر بها أولئك فقد وتكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم قتده إلا لِيُكْمَلَ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ